قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون